أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدفر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهير والرجز فهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا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 سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لو آحة للبشر عليها تسعة عشر وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فَمَرَجَ جعلنا عِدَّتَهُمْ إلا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا وَلَا يَرْتَابَ وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ وليقول الذين في قلوبهم مرضوا والكافرون ماذا؟ وليقول الذين في قلوبهم مرضوا والكافرون ماذا؟ أراد الله بهذا مثلاً؟ كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما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 كل نفس بما كسبت رهينه إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين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 ذاتانا يقين فما تنفعهم شفاعه الشافعين فما لهم عن التذكره معرضين كأنهم حمر مستنفره فالوت من قسوره بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء go